ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام براة قتل الإنسان ما أكفره.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 فلينظر الإنسان إلى طعامه أَنَّا صببنا الماء صبا ثم شققنا الْأَرْضَ شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقطبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخ يوم يفر المرء من أخيه وأم وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه وجوه يومئذ مسفره ضاحكه مستبشره